صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار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 وَمَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوُكُمْ إلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِي إلَى النَّارِ تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوُكُمْ إلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لا جرم مَا تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن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 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلون وقال فرعون أشد العذاب واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم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 العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن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 وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله لغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر